فقال يا ابن أخي وما ينفعني عرضها وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم وما ينفعني عرضها إن لم يكن لي فيها موضع قدم فيا عجبا, فيا عجبا كيف نام طالبها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 وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالم وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرض فتل المتيب أين خلف صبره في أي وازن أم بأي مكان أترى يليق بعاقل بيع الذي يبقى وهذا وصفه بالفاني اعلم رعاك الله